إعداد المجتمع الإسلام يعد المجتمع الإسلامي لتسلم قيادة البشرية ويربيه على أساس واقعه بكل ما فيه من قوة وضعف حتى تكون قيادته قيادة رشيدة فيها صلبة الحق إذ أن أنية عقيدة إنها تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كاملة وسلطان وذلك يتوقف على مقدار ما فيها من الحق ومن توافق مع القاعدة التي أقام الله عليها الكون ومع مشيئة الله التي تعمل في هذا الكون وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان المؤثرتين في هذا الوجود وإلا فهي زائفة باطلة ضائفة فالإسلام يعد المجتمع بالعلم إذ أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والعلم أساس القوة سواء كان ذلك من ناحية المعدات والأسلحة المبتكرة أم من ناحية التدريب ودعاء المسلمين وقل رب زدني علم طاها الرابعة عشرة بعد المئة ثم إنه يرب المجتمع على الحرية والكرمة الإنسانية فالمسلمون في رعاية الله ما داموا أولياءه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يونس الثانية والستون ثم يبين لهم حدود الكرمة الإنسانية كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كما يرب المسلمين على الطاعة للقيادة ما دامت القيادة سائرة على منهج الله سمعوا وأطيعوا إن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب ما أقام فيكم كتاب الله رواه مسلم ويطلب منهم أن يختاروا قائدا لهم في كل الأحوال إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم وفي نفسه يطلب من القائد أن تكون فيه مؤهلات القيادة وإلا فليتنازل عنها ومنها أن يحبوه وفي الحديث الشريف أي معرض أن قوما وهم كارهون لم تجز صلاته أذنيه ويرب الإسلام المجتمع على التعاون على الخير وتعاونه على البر والتقوى ولا تعاونه على الإثن والعدوان المائدة الثانية كما يكلون لهم عذر التنازع، إذ انه مدعات للفشل، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب لحكم الأمثال السادسة والأربعون. ذلك لأن المؤمنين إخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ثم إن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم كما يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن الأشياء التي اهتم بها المجتمع في تربية الناس الانضباط الذاتي الذي يكون السلوك فيه نابعا من الضمير ولذلك يقول غسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى البخاري وفي هذا المعنى يقول نابليون إن المجتمع لا الذي لا يعتمد على قوة ذاتية ويتوقف العمل الجماعي فيه على قوة السلطة لا شك أنه يعتبر عبئا على المجتمع ومضيعة لقواه والإثيان رب المجتمع على حب الجهاد فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختار هذه الأمة لتلك المهمة وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حراج الحج الثامنة والسبعون كما أنه يغير مفهوم الموت بالنسبة للشهداء فهم ليسوا أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون وهذا يؤتي للمسلمين المجاهدين قوة دافعة يزدها معرفتهم بأن الشهداء فرحون بما آتهم الله من فضله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحلون بما آتاهم اللهم من فضله ويسترشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن خوف عليهم ولا هم يحزنون آل عمران الثانية والستون والمئة والتاسعة والستون والمئة في الإسلام عبادة لأنه في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله النساء السادسة والسبعون والمسلم إذ يملأ نفسه بغربة في التقرب في سبيل الله عن طريقه إلى الله سيقوم به وهو محب متطلع إلى يوم الالتقاء بالله عز وجل وبذلك لا يخشى على فوات شيء مما يرغب فيه الإنسان في الدنيا كما لا يرغب الموت لأنه سيجد البديل عن ذلك عند الله ما هو خير وأعظم قدر وأطلب الإسلام من المسلمين أن يبتعدوا عن الرفاهية لأنها ستقلل من كفاءتهم والقتالية وتجعلهم غير حريصين على أداء واجبهم في الجهاد وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أحد عماله ببلاد العجم إياكم والتناعم وزي العجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب وتنعدد تنعدد الغلام إذا شب وغلظ وخشوش تخشوا تخشم في المطعم والملابس وخشوشة إخشوشة أي صارك الخشب في أحواله وصبره على الجهاد واخلولق إخلولق إذا تبذل في الملابس باط الركبه اسنتها وانز نزوى وارم الاغراض الاعباد المعنوي يقول فلاديفتر ان القوه المعنويه من اهم المواضيع في الحرب فهي بمثابه روح التي تسيطر على مجموعه عمليات الحرب والاسلام يؤد المسلمين الإعداد المعنوي الكامل عن طريق الصلة الدائمة بالله والتمسك بقيم الإسلام ووضوح الهدف من القتال وبيان أعداء الإسلام وتأكيد أن المصر ليس غاية في ذاته ثم التحريض على القتال واختيار القائد الكفئي للمعركة الصلة بالله وابدع الإعداد المعنوي بالاهتمام بالمعركة بأن تكون الصلة بالله قوية والإيمان راسخا في النفوس ذلك لأن قوة الشر تعمل في هذه الأرض وهي مسلحة تابط شعور متحرجة حتى يفتن الناس عن الخير ويوجهون لطريقتهم فالمعارك الحربية في الإسلام ليست معارك أسلحة ورجال معتاد وتكبير حربي فحسب ولأنها معارك متكاملة ليست منعزلة عن المعركة الكبرى في عالم الدمير وفي عالم التنظيم الاجتماعي للجماعة المسلمة وهي ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الدمير وخلوصه وتحريره من القيود التي تطمس شفافيته وتقعد به دون الفرار إلى الله ثم هي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة وفق منهج الله القويم الأمر الذي يقوم على الشورى في الحياة كلها وعلى التعاون والأمانة والعدالة وما إلى ذلك يقول الرسول الكريم لا تزال أمتي بخير ما لم ترى الأمانة مغنما والصدقة مغرما وجعل الإسلام التطهر من الخطيئة بالاستغفار والتوبة وعدم الإصرار على الذنب وجعلها كلها مناط رضوان. فبهذا كله يتم أعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقه الواسع الذي يتضمن المعركة الحربية في إطار لا يقتصر عليها وبذلك يقرر القيم السليمة لحياة الجماعة الشاملة وضوح الهدف ولا بد من وضوح الهدف في ذهن المقاتل المسلم حتى يكون قادرا على الوقوف في المعركة بصلابة وشجاعة وبخاصة وأن المعركة بين الخير والشر مستمرة ولا بد للإيمان من قوة تحميه وإلا فإن القوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وللصبر الحدود وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه والله أعلم بقلوب الناس ولذلك فقد أذن للمسلمين في القتال لرد العدوان وأعلمهم الله بأنه سيتولى الدفاع عنه مما داموا في طاعته وقد حكم لهم بأحقية دفاعهم عن أنفسهم وعن دينهم فهم مظلومون غير معتدين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. الحج التاسعة والثلاثون وما دام الأمر كذلك فعلى المؤمنين أن يطمئنوا إلى نتائج المعركة فهم مندوبون لمهمة الإنسانية يعمل خيرها الجميع وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة للمسلمين ولغير المسلمين والمهمة منوطه بالمسلمين وحدهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الحج الأربعون والمقاتلون المسلمون يحسون بأنهم مسؤولون عن حماية دور العبادة لجميع الأديان لما لهم من القوامة على المجتمعات كلها بحكم وضعهم الإسلامي إذ أن مقتضى الإيمان الاستعداد للجهاد تحقيقا لمهمة المسلم في هذه الحياة والله سبحانه وتعالى هو الذي اختار المسلمين لهذه المهمة الإنسانية السامية فهم خير أمة الأخرجة للناس وهم الأمة الوسطى التي اجتباه الله لتكون شهيدة على الناس ويكون الرسول شهيدا عليها لذلك أمره الله بالجهاد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعانوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق هذه هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج الثامنة والسبعون وفي نظير ذلك كله وعدهم الله الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التوبة الحادية عشر والمئة أعداء الإسلام والإسلام يبين للمسلمين أعداءهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم فمن الأعداء اليهود والنصارى فهم لم يرضوا عن المسلمين إلا إذا تركوا دينهم يقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم البقر العشرون والمئة فهي معركة العقيدة في صميمها وإن كنا نلاحظ أن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام يلوينان المعركة بألوان شتى ذلك لأنهم جربوا حماسة المسلمين لدينهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة ولذلك فقد غيروا أعلام المعركة ببرعة وأعلنوها تحت أسماء أخرى كالسياسة والاقتصاد والأرض والمراكز العسكرية وأفهم المسلمين أن مسألة العقيدة لا يجوز رفع رايتها لأنها سمة للمختلفين بينما هم في قرارة أنفسهم يخططون لمعركة تحطم هذه الصخرة العاتية ويظهر ذلك في أقوال قوادهم عقب كل معركة ينتصرون فيها ويدخل في عباد أعداء المسلمين اليوم أصحاب الاتجاه الوجودي أو نحوه فالمادية كلها تنكر وجود الله وفلسفة المادية التاريخية تقوم على أساس تحدي الدين والذين يقيمون مجتمعاتهم عليها يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن دين الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب التوبة التاسعة والعشرون والذين لا يدينون دين الحق هم الذين يعملون تحت راية العلمانية ومنهم الذين ينكرون قيمة الدين عملية بأن يحدد للدين منطقته ولفلسفة الحياة منطقتها فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولكنهم لا يقولون ذلك ثم هم لا يحرمون منكرا ولا فاحشة فالماديون الملحدون يعرفون أن المشركين يقفون من المسلمين موقفا فيه تحرش وتحدي فهم يواصلون القتال ضد المسلمين بمعاونة المشركين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا البقرة السابعة عشرة والمئة. وهم وإن ظهروا على المسلمين أباحوا ما يرونه لصالح أنفسهم ولو كان ضارا بغيرهم ومن ذلك انتهاك الأعراض والأموال والأنفس وإذراد المسلمين وإرهابهم والتحكم فيهم طالما كان ذلك صيانة لمصالحهم الشخصية كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذن التوبة السادسة وهم في حالة السلم ميولهم عدوانية وإن ظهر من أفوالهم ما يرضي المسلمين فهو نفاق ثم هم يصدون عن سبيل الله ويمنعون بكل وسيلة أن يؤمن به أحد فغايتهم إضعاف الإسلام وإذ عن مجال التأثير في حياة الناس عن طريق إضعاف الإيمان إن لم يكن إلغاؤه من الوجود الإنساني النصر ليس غاية في ذاته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 فالإسلام يربّ المسلمين على التحكم في درجة التذبذب العاطفي، إذ أن النصرة والهزيمة ليس لهما الأهمية الكبرى، ما دما المسلمون قد أدوا ما عليهم من واجب، وللمعارك ميزه، فهي تميز الخبيث من الطيب وتبين الصادقين في إيمانهم من الكاذبين. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. العنكبوت الثالثة والنصر الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقريب الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه وتعالى وتحقيق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعلياته وعمله ذلك لأن مسئة الله سبحانه وتعالى تجري بترتيب النتائج على الأسباب ولكن الأسباب ليست هي التي تنشئ النتائج فالفائل المؤثر هو الله سبحانه وتعالى والإنسان مع ذلك مطالب بأن يبذل أقصى جهده وان يفي بالتزاماته وبعد ذلك يرتب الله النتائج ويحققها ولعل هذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم محمد السابع وبذلك يخلص تصور المؤمن من التماس شيء إن بغير الله ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود ومن هنا فإن الإسلام يقرر للجماعة المسلمة أنه ليس لها من الأمر شيء في النصر إذ أنه يتم بتدبيل الله لتنفيذ قدره وهذا يتم من خلال جهاد الأمة الإسلامية والأجر على الله أما تمام النصر فهو لحساب العقيدة التي يدافعون عنها والأهداف التي يحاولون تحقيقها وكذلك الهزيمة إذا وقعت لسبب أو لآخر وفق ما يقع من الجماعة المسلمة إنما يقع ذلك كله لتحقيق رايات يقدرها الله بحكمته لتمحيص النفوس وتنويز الصفوف وتجلية الحقائق وإقرار القيم وإقامة الموازين والهزيمة الوقتية قد يأخذ المسلمون منها درسا لمعركة مقبلة بعد إبعاد عناصر الضعف التي سببت الهزيمة وهي عادة عناصر الرغبة في المتع المادية والأسباب الشخصية وعلمة الإيمان الحقيقي أن لا يضعف المسلم ولا يهون ولا يحزن ولا يتهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آل عمران التاسعة والثلاثون والبئة وبذلك يتم نضج المسلمين أثناء المعركة والنصر السريع الذي لا يكلف عنها قد يعطل طاقات المؤمنين عن الظهور لأنه رخيص الثمن سرعان ما يضيع لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به والقتال مجال تدريب على التضحية بالنفس في سبيل الله وبنقدار ما يخلص فيه المؤمن لله وبنقدار ما يهون عليه علي يضحي بذاته في سبيلها ذلك ولو يشاء الله لانتشر منهم ولكن يبلوا بعضكم ببعض محمد الرابعة والنصر قد يبطئ حتى تبذل القوة المؤمنة لآخر ما في طاقها، فتدرك أن هذه القوة وحدها بدون سند لا تكفل النصر، وقد يبطئ لتزيد الجبهة المؤمنة صلتها بالله وهي تقابل الصعوبات بدون أن تجد لها سند إلا الله تعالى، فتسير على هذا النهج أثناء المعركة وبعض النصر. وقد النصر لأن المسلمين لم يتجردوا بعد في كفاحهم وتضحياتهم لله فهم يقاتلون لمغلم مادي أو أدبي أو يقاتلون حمية أو شجاعة أو لأن أعداءهم لا زال فيه البقية من خير يريد الله سبحانه وتعالى أن الشر منها أو لأن الباطل لم ينكشف زيفه تماما فلو غلب المؤمنون حينئذ فقد يجد الشر له أنصار من المخدعين يؤمنون به ويدفعون عنه أو لأن البيئة لم تصلح لاستقبال الإسلام بما فيه من القيم ومثل وأخلاق. التحريض على القتال. من الأسلحة المعنوية التحريض على القتال بجعل المقاتلين يفهمون أسباب المعركة والدوافع إليها والنتائج المترتبة على النصر أو الهزيمة.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 وفي معركة مؤتة قال عبد الله بن عواحة لجنوده يا قوم والله إن الذي تكرهون للذين خرجت له خرجت تطلبون الشهادة والله ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فإنما هو إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة وبهذا يكون الإسلام قد استبدل نظرية الكم بنظرية الكيف التي تقوم أساسا على الرجال المقاتلين المؤمنين بمبادئهم وقد شخص مونتغامري قائد قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية أثر معدام الناحية المعنوية في هزمة الجيش الثامن فقال لقد جئت لأتولى قيادة الجيش الثامن فراعني ما وجدت جيشا مهزوما ممزقا يلعق جراحه فوق المال الصحراء الساخنة كان العتاد يعوزنا وكانت كميات الطعام التي تصل إلينا لا تفي بحاجة الدنود ولكني لم آبه كثيرا بهذا النقص الذي نعاميه وكنت أول من أدرك حقيقة واحدة وهي أن الغذاء الوحيد الذي يحتاج إليه دنوده هو الغذاء الروحي كانت مشكلة الأولى هي كيف أرفع من روحهم المعنوية فبدون هذه الروح لا يمكن لأي جيش أن يحقق انتصارا مهما كانت الخطط العسكرية ناجحة وموفقة والروح المعنوية العالية تعطي صاحبها مناعة ضد الحرب النفسية فلا تؤثر فيها أحرز المواقف ففي غزوة الأحزاب مثلا يعطينا القرآن الكريم صورا لأصحاب المعنويات العالية الذين لا يتأثرون بالحرب النفسية فقد أشيع أن الأحزاب قد أتوا من كل جانب بقوات لا يقدر أحد على مقاومتها فما زادهم ذلك إلا إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال عمران الثالثة والسبعون والمئة وحين رأى المسلمون بأعينهم الأحزاب الذين جاءوا لسحق المسلمين نهائيا لم يتأثروا ولم يمنوا ولم يضعفوا بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم ذلك إلا إيمانا اختيار القائد واختيار القائد له أهمية عظمى في سير المعركة والقائد في الإسلام لا يختار إلا على أساس الكفاية وحدها ومن هنا فقد اختار النبي الكريم أسامة بن زيد الشاب الصغير قائدا لجيش فيه بعض كبار الصحابة فأساس روح القيادة نجدها في شخصية قائدهم وثقته الأكيدة بنفسه وحبه للنظام وهو ما يسمى بلغة العصر بالضبط والربط والثقة يضعها الجنود في قادتهم وفي أسلحتهم لها تأثير كبير في نصرهم وللقيادة تأثير كبير على نفوس الأفراد فما زالت الجنود تتفاءل بالقائد المنتظر وتتطير من القائد سيء الحظ ولقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن طلب منه إقصاء خالد بن الوليد عن القيادة لأسباب ذكرها والله لا أغمد سيفا سله الله على الكافرين والقائد الناجح يختار ميدان المعركه وياخذ زمام المبادره في يده ويستخدم كل انواع الاسلحه التي تصلح لميدان المعركه والنبي الكريم حارب قريشا في منطقه صحراويه مكشوفه وحارب اليهود في حصونهم وحارب هوازن وثقيف في وادي حنين وتحرك الجيش الإسلامي من المدينة إلى تبوك في أعظم مسيرة شهدها تاريخ الحرب فوق رمال ساخنه وتحت شمس حارقة في بيئة صحراويه لا ماء فيها ولا ظل واستخدم كل أسلحة الحروب التي كانت معروفة في ذلك الوقت كما أدخل في تنظيماته أسلحة جديدة كان يستخدمها أعداؤه كالمنجنيق القاذف للنفط والسهام والدبابة وهي آلة من الخشب المغلف بالجلود أو اللبد تركب على عجلات ويحتمي بها المشاه من نبال العدو وتستخدم في هدم الأسوار والحصون وأرسل الإسلام خطة القائد في عمله فيطلب أن يقاتل الجيش الإسلامي قادة الكفار ورؤوسهم المدبرة للأدوان فيهم وعندئذ يضعف شأن الباقين منهم مهما كثر عددهم وهذا تكتيك ل يسهل القضاء عليهم قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون التوبة الثالثة عشرة خاتمة القتال في الإسلام له هدفه السامي الذي حدده ليرفع من مستوى الإنسانية وليقيم العدالة في هذه الأرض ومن هنا، فإن المسلمين لا يجدون في نفوسهم الحقد ولا الحسد ولا حب القتال ولا الاستغلال ولا ما يحدث في الحروب قديمها وحديثها، وكان النبي صلى الله عليه يعاقب في حروبه بمثل ما عوقب به، ولا, يتجاوز ولا يتجاوزه ولا يتجاوز إلى اللددي والخصومة، فإذا انتهت الحرب على عهد من الوهود وثابه، وطلب من أتباعه أن يفر به في غير أغلال ولا أسلال أي في غير خيانة ولا مراوضة وصبر على الوفاء في جميعه وعهوده ولقد شهد للإسلام كثير من غير المسلمين يقول جوستاف لعبو في كتابه حضارة العرب إن القوة لم تكن عاملا في نشر القرآن وإن العرب تركوا المغلوبين أحارا في أديانهم فإذا كان بعض المصارى قد أسلموا واتخذ العربية لغة لهم فذلك لما يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس بمثله عهد والحق إن الغرب لم يعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب والقونت هنري دي كاسيري يقول إن المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرية الأفكار وفي المعاملات ومحاسنة المخالفين وقد اشتهر المسلمون بأنهم يحررون الشعوب من عبودية الحكام وظلمهم فكانت الشعوب تفتح لهم صدرها وتتعاون معهم تعاونا كاملا يقول منطق المسلمون كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون اليه باعتبارهم محررين للشعوب من العبوديه وذلك لان به من تسامح وانسانيه وحضارة فزاد إيمان الشعوب بهم وقد ظلت جميع المناطق التي فتح المسلمون في القرن السابع حتى يومنا هذا ما عاد أسبانيا تحتفظ بالدين الإسلامي وكذلك بالعادات والتقاليد والزي الإسلامي وهكذا يلال الإسلام شهادة أعدائه قبل أصدقائه في تحقيق رسالته الكبرى في هذا العالم في جميع الأماكن والأزمان وهكذا يربي الإسلام أبنائه التربية العسكرية التي تجعلهم يحققون الهدف منها في إحقاط الحق وإبطال الباطل ونشر الأمن والعدالة والطمأمين وعمارة الأرض وتحقيق خلافة الله فيها الإسلام والتربية مدى الحياة تمهيد في بداية الحياة البشرية لم يكن الناس في حاجة إلى مدارس ليتعلموا فيها وليعلموا أبنائهم لأن الحياة كانت بسيطة وسهلة وليس فيها شيء من التعقيد كانت الأجيال تتعلم عن طريق الممارسة العملية ثم بدأت الحياة تتسع وتتنوع مطالبها وأصبح لابد من تخصيص أماكن للتعليم ومعلمين يقومون بتعليم الأطفال ما يحتاجون إليه في حياتهم والحاضرة والمستقبلة وكان هذا التعليم كافيا لحاجات الفرد كما كان كافيا لحاجات المجتمع في الوقت نفسه وتقدم العلم وتنوعت الحاجات المطلوبة وازدادت سنوات الدراسة وبدأت التخصصات الدقيقة تظهر كما بدأت الدراسات العليا تنتشر لتتمن هذه الجوانب ثم توسعت وتنوعت ولا تزال تتسع وتتنوع إلى ما لا نهاية ولكن التعليم المحدد مع ذلك لم يعد كافيا في العصر الحديث ذلك لأن المطبعة الحديثة أخذت تندنا بالكتب المتنوعة السريعة السريعة الطب السهلة الانتشار كما تندنا بالصحف والمجلات التي لا حصر لها ثم تطورت سائر التقنية الحديثة المتمثلة في المذياع والتلفاز والمسجلات والحاسبات والعقول الإلكترونية وغيرها وقد أصبح العالم وكأنه جزيرة صغيرة وقد أدى هذا إلى سلسلة من التغييرات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية وأصبح العالم كله وكأنه جزيرة صغيرة يعرف في جهة منه ما يجري في بقية الجهات في نفس الوقت عن طريق الإذاعة والتلفاز والصحافة والأقمار الصناعية ومن هنا فإن كل مجتمع أصبح يحتاج إلى نظام تعليمي لابقاء التوازل بينه وبين الإنسان الذي يمثله والمجتمع يتغير شكله ويقفز أحيانا قفزات واسعة طبقا لظروفه الخاصة وتمشيا مع غيره من المجتمعات كما أن التصنيع الحديث والتطور السريع فيه يحتاج إلى هذا النوع من التعليم حتى يمكن أن يستفيد المجتمع من هذا النوع من التصنيع الفائدة المرجوة منه ثم أن الإنتاج الزراعي يحتاج إلى مضاعفه قدراته الإنتاجية بحيث تشمل الناحية الرأسية في زيادة غلات الفدان بالوسائل المختلفة كما تشمل الناحية الأفقية في زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح أكبر قدر من الأراضي الصالحه للزراعة وإلى جانب هذا كله الزيادة الهائلة في السكان والأيديولوجيات المتصارعة وتلوث الماء والهواء وغير ذلك من العوامل الكثيرة التي تحدث آثارها في المجتمع وفي كل المجتمعات. كل هذا أصبح يتطلب أن يستمر تعليم الفرد طوال حياته وأن يتنوع أن يكون شامل حتى يغطي كل ظروف المجتمع وأن يكون متاحا لكل فرد بوسيلة أو بأخرى حتى يمكن للفرد أن يؤدي واجبه وللمجتمع أن ينهض وأن يستمر تقدمه وفي هذا التقدم التقني السريع والتحكم الآلي في الصناع كان لابد من إعادة النظر في النظم التربوية سواء كان ذلك في المحتوى أم في الطرق ام في الاتجاه العام واصبح من اهم وظائف المدرسة الحديثة ان تعلم الطالب كيف يستطيع استخراج المعلومات من العقل الالكتروني الذي يتميز بالسرعة والدقة وبذلك يوفر الوقت والجهد انتهى الشريط الخامس والانكتاب بقية على الشريط التالي